بكتو شاشدهشمت ميانس واحد وستون واحد وستون <تصفيق> كلينتيني سكايت ورژي الاعداد الترتيبية الاعداد الترتيبية <تصفيق> الشهر الاول هو يناير الشهر الاول هو يناير انتراسيس مينوا الشهر الثاني هو فبراير الشهر الثاني هو فبراير تريتشيس مينوا يرا كوفاس الشهر الثالث هو مارس El Shahar el-thelis Hua Mars. Ketvirtasis mėnuo yra balandis. Al šeher el-rabi' – Abril. Al šeher el-rabi' – Abril. Penktasis mėnuo yra gegužė. Al šeher el-hamis – Mayu. Al šeher el-hamis – Mayu. Šeštasis mėnuo yra biržėlis. Aš šehrų sėdis, hova jūnijų. Aš hua sėdis, Šeši mėnesiai yra pusė metų. Sittatų ašhorin, hyja nusfų Sitata ašhor, hyja sana. Sausis, vasaris, kovas, Janeir, Februar, Meris Janeir, Februar, Mars Balandis, Keguši ir Briselis April, Meju, Wajūniu April, Meju, Jūnijų. Septintasis mėnuo yra Liepa. هو يوليو الشهر السابع هو يوليو أشتنتاس مينوا يرا روبيوتس الشهر الثامن هو أغسطس الشهر الثامن هو أغسطس ديفينتاس مينوا يرا روكسيس الشهر التاسع هو سبتمبر الشهر التاسع هو سبتمبر الشهر العاشر هو أكتوبر الشهر العاشر هو أكتوبر دينوالتاس اسمينوا إيرا الشهر الحادي عشر هو نوفمبر الشهر الحادي عشر هو نوفمبر 12 اسمنوا يرا هو ديسمبر الشهر ال12 هو ديسمبر 12 مينيسي يراميتاي 12 شهرا هي سنه 12 هي سنة liepa, rugpiūtis, rugsėjis Julijus, Augustus, Jūliu, Augustus, September Spalis Lapkritis, Gruodis. Oktober, November, December Oktober, November, va